الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فمعنا اليوم السؤال الثامن عشر من أسئلة الأجوبة المنفيدة التي يجاب عنها الشيخ الفاضل العلم صالح الفوزان حفظه الله السؤال الثامن عشر يقول السائل ما هو المنهج الصحيح في المناصحة وخاصة مناصحة الككام أهو بالتشهير على المنابر بأفعالهم المنكرة؟ أم مناصحته في السر؟ أرجو أرجو توضيح المنهج الصحيح في هذه المسألة. ثم أجاب الشيخ الله خيرا بجواب ماتع نافع. أولا النصيحة ببيان الحق وإظهاره للمنصوح. هذا أمر واجب شوان والنصيحة وجبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة الدين نصيحة الدين نصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولائمة المسلم وللله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وعمته النصيحة لله بأن توحد الله سبحانه وتعالى وتلتزم بشريعته بشريعته التي انزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> والنصيحة لكتاب الله أن تحفظه وتعمل بما فيه وتفهمه وتتعلمه وتعلمه والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به وتصدق بما جاء به وتأخذ بسنته وتعمل بها وتحفظها وتفهمها وتتعلمها وتعلمها ونصيح لأئمة المسلمين بأن تبين لهم الحق من, من الباطل وأن تذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وبما ينتظرهم من عقوبة على مخالفة أمر الله والنصيح للمسلمين بأن تعلمهم أمر دينهم وكل ما ينفعهم وأن ترشدهم إلى ذلك هذا معنى أن تكون ناصحة والنصيحة لهذه الأمور لها أسلوبها لها طريقتها الصحيحة التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكرام فعندما يخطئ أخ لك في الله خطأ تنا بليل تكلمه برفق ولي حتى يتقبل منك وإذا كان الخطأ سرا فتكون نصيحة الكلام سرا لا تشهر به لا تفضح إنما هي نصيحة وليس فضيحة أما إذا كان الخطأ علنا فلا معسى أن تبين له الأمر, الأمر علنا وإن كان دائما السر والنطف يقدم لأنه أدعى إلى القبول وإذا كان الخطأ في العلم والخطأ علنا فهنا نعلن فنبين الخطأ ونبين الصواب نصيحة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه ونصيحة للمخطئ المخطئ لو نصحته سراً كفى لكن نصيحة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يظهر الخطأ وينتشر أن تنشر الحق وأن تبينه للناس نصحاً لكتاب الله ولمسلمين حتى يبقى الحق منفصلاً عن الباطل وظاهراً للناس حتى لا يتوه وحتى لا يضيع دين الله سبحانه وتعالى بهذه تكون أو بهذه الطريقة تكون قد نصحت هذه النصيحة واجبة خاصة على أهل هذه واجبة على أهل أما نصيحة ولاة الأرض والتي كانت سؤال متعلق بها أكثر من غيره. الآن نصحوا ولكن أمر في أخطائهم جاء هذا السؤال لسبب إذا علمنا علمنا بعد ذلك ما الصواب والخطأ؟ وأين نقطة الخلاف بيننا وبين الحزبيين وأهل البدع لأن أهل البدع يزعمون فيما يفعلون أنهم ينصحون لولاة الأرض نحن لا نختلف معهم في وجوب النصيحة لولاة الأرض ولا نختلف معهم في الأخطاء الموجودة عند أولاة الأمر أو في أكثر الأخطاء الموجودة عند أولاة الأمر لكن الخلاف بيننا وبينهم في طريقة نصيحة وفي طريقة علاج هذا الأمر الهجم أو المبتدع عندما يرتقي على المنبر. يبدأ بذكر مثال بولات الأمور وأفعالهم الشنيعة ليهيج عامة الناس عليهم ويركز على الأشياء التي يستنكرها الناس ركز على هذا الأمر خاصة الإخوان الإخوان المسلمون هم عبارة عن دولة داخل دول ماذا يعني هذا؟ يعني أنهم حزب له تنظيم وترتيب مسبق وله تخطيط إلى أمد بعيد هذا الكلام ليس من عندي هذا الكلام من أناسي كانوا في داخل الحزب ثم تابوا ورأوا في الداخل ممن كتب وممن عشرنا منهم فعنده أجهزة في الداخل أجهزة أمنية وأجهزة سياسية وعنده أجهزة إعلامية قوية جدا فتصرفات الحزم بشكل عام هي تصرفات ناتجة عن تخطيط مسبق وتدبير من الطرق التي ممكن أن تتابعوها وتنظروا ماذا كيف يفعلون إذا أرادوا أن يسقطوا عالما له أثر بين الناس وهو حرب عليهم وفضحهم وبين بلاءهم بالناس ماذا يفعلون يترقبون فتوى من هذا العالم لا تعجب الناس لا أقول خطأ لا لا مش شرط ممكن تكون موافقة لكتاب الله صلى رسوله. لا يهمهم هذا الأمر المهم عندهم فتوى تخالف أهواء الناس فالناس لا يحبونها وإذا صدرت من شخص يذنونه عليهم فيرتقبون منه فتوى كهذه وطبعا في زمننا هذا أهواء الناس كثيراً والفتوى التي تخالف أهواءهم كثير. المهم عندما يفتي بفتوى كهذه تجدها انتشرت بين الناس بشكل غير طبيعي. عامة الناس لا يقدرون على نشرها بهذه الطريقة. لكنه أمر مدبر من قبل الإخوان. ولو رجعت وتأ وراقبت نشرها كيف يكون لو وجدتها ترجع إلى أفرادها مثال ذلك فتوى الشيخ الألباني رحمه الله في خروج أهل فلسطين من رقب 48 من فلسطين هجرتهم منذاء من هناك هذه الفتوى تهيج مشاعر العام ويحذون على المفتي بذلك حتى لو كانت حقا قلت لك هذه القضية ليست لومها تبر مش مهم. مهمة المهم الذي يريدونه الآن هو استقط هذا الشيخ لأن الشيخ كان حربا على الإخوان وأثر تأثيرا عظيما في عليه أو فيه. فأخذوا هذه الفتوى ونشروها نشر عظيم وعلى المنابر بعض رؤوسهم كان يتحدث بها واتهم الشيخ الألباني رحمه الله بأنه من المساد واحد هنا عندنا في دردن على المنرة اتهم الشيخ بهذا ما. ما كان يجرؤ على هذا الاتهام سابقا لكن لما جاءت هذه الفتوى تجرأ عليه وحاولوا يسططه بذلك لكن ينكرون ينكر الله الله خير الماكرين لكن هذا للشهاد الشيخ الألباني فتواه في ذلك يجب أن توضح وإن كانت ليست من موضوعنا الآن في فلسطين الواقع يشهد بما تحدث به الشيخ الألباني ما الله والله. في وضع فلسطين هناك في 48 مناطق الثمانية اللي هم المناطق التي سيطر عليها اليهود تماما وصار لهم تجمع كبير الفلسطينيون هنا تأثروا باليهود لأن السلطة صارت لليهود والكثرة صارت لهم فصاروا هم المؤثرين على الفلسطينيين وخاصة أنهم قد سيطروا على الإعلام وسيطروا على المدارس وسيطروا على أشياء مؤثرة في الأفكار فنظر الشيخ الألباني رحمه الله إلى الآن وقوع أحد أمري هما متضادان لا يجتمعان. أمامك أحد أمري إما أن تحافظ على دينك أو تبقى في أرضك أيهما تختار طبعا صاحب الدنيا المتعلق نفسه بها يقول لك لا أغرف حتى لو ذهب الدين أما صاحب الدين أقول يقول لك أنا أتنازل عن كل شيء للمهم من ديني فمن هنا أفت الشيخ بالإجرة لأنهم إذا بقوا هناك ساحوا وذهبوا مع اليهود وهذا الذي حصل الآن اذهب وانظر إلى أربي فلسطين في 48 أنا رأيت مجموعة منهم لم أستطع التفريق بينهم وبين اليهود إلا عندما يكلمك ويقول لك أنا مسلم بس ليش؟ مغمسوا في مجتمع. ما أحد يستطيع أن يعيش وحده في مجتمع كامل ويبقى محافظاً على دينه إلا أن يشاء الله أمراً النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو النبي هاجر من مكة وهي أحب المقاع لي عليه الصلاة والسلام فلسطين ليست عز من مكة ومع ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الشيخ رحمه الله كذا الدقيق أن يأمن من أزل أن يحافظ الناس على دينه لكن للأسف كثير من الناس اليوم لا يحبون المصير نرجع إلى موضوعنا الآن هذه طريقة الإخوان المسلمين لهم تدبير فيظهرون على المنابر ويشهرون بالحكام ويتمسون الأشياء التي تثور أنفس الناس ويركزون عليها ومن ذلك يحاولون تحقيق مآربهم التي هي يش على الكراس هذا أهم شيء عند الإخوان فيستعملون الناس حطبا لكي يصلوا إلى الحكم. لأن عندما تقصو الثورة تقع في رأس من الإخوان رؤوس الإخوان تجدهم في خارج تلك البلاد الرؤوس والأئمة الذين سيقودون الأمر في النهاية إن وصلوا إلى الحكم، لن تجدهم في ساحة المعارض ستجدهم بعيدين عنها حتى إذا استقرت الأمور وهدأت سيأتون كي يتصدروا واجهة المعارض الوجه السياسي هذه طريقتهم المهم أنهم يستعملون التشهير هذا آلة ووسيلة تؤدي إلى الغاية عندهم قاعدة الغاية تبرر الوسيلة فهم كبقية أهل البناء يأخذون أو يعتقدون ما يهوهم ثم بعد ذلك يبحثون عن المتشابهات في نصوص الشريعة ويستدلون بها على أهوائهم لأن نصوص الشريعة محكمة ومتشابهة وقد وضحنا هذا في العقائد خاصة في شرحنا على لماذا تبقى فأهل الجدع يتعلقون بالمتشابهات طيب ما هي طريقة أهل السنة؟ في منصحة ولاة الأرض اسمعوا ما قاله أسامة بن مزيد والحديث في صحيح البخاري. قيل لأسامة ألا تكلم هذا يعنون عثمان بن عفان رضي الله عنه في وقت كان خليفا قالك قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتح هذه هذا المنهج الذي ذكره ذكروا هو الذي عليه السلام الصالح رضي الله عنه في مناصحة ولاة لهم أنكر شيئا من أمر الولاية. فجاء اليسان وهو قريب من يثمان يدخل عليه فقال لا تكلمه في هذا المنكر قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا هذه هذه الطريقة التي ينصح بها أهل السنة ولا تدمون ينصحونهم بينهم وبينهم يرسلون لهم الرسائل أو يدخلون عليهم ويكلمونهم مناصحة له إذا كانوا على دينهم من فتنتهم أو يرسل له رسالة من بعد قال قد كلمته يعني مصحته فيما بيني وبينه من غير أن أفتح بابا النصيحة بالعلن التي ستعلمون بها وتسمعون بها هذه النصيحة ستفتح بابا. إيش الباب الذي ستفتحه؟ باب الفتنه، باب الشر هذا الباب الذي كان الصحابة حريصين على إغلاقه التشير بالحكام على المنابر والطعن فيهم وذكر مثالبهم هذا يؤدي إلى الفتنة لأنه يشعل النار في نفوس المسلمين ويهيجها فينتج عن ذلك المظاهرات التي هي سبيل إلى وقوع الفتن مسيرات مظاهرات تشهير على المنابر التشهير في الإعلام كل هذه الطرق هي سبيل إلى إشعال الفتنة كم من مسيرة القارئ هي سلمية؟ ثم نتج عنها سفك الدماء كم من مظاهرة وقع فيها هذا تهييج الناس بالاعلام في مواقع التواصل الاجتماعي الم تكن هي السبب الرئيسي في كثير من الثورات الحاصلة اليوم هذا الذي ذكره وشابه زيد هو منهج السلف الصالح رضي الله عنه راجعوا كلامه ما تجد في كلامهم تثويرا على المنادى، أمة السلف رضي الله عنهم، إنما تجد رسائل ناصحة، رسائل أوزاع كانت مشهورة، سالم بن زيد دخل على الولي ونصحه، الزهري دخل على الولي ونصحه من أجل أن لا يفتحوا باب للشر بالمناصح العلنية. والتشهير كما يفعل الخوارج والإخوان ومن شبههم، هكذا تكون المناصحة لولاة العمر ليس بالتشهير ولا بالفضيح لأنك إذا اتبعت هذه الطريقة اجتنبت الفتنة في بلاد المسلمين وهذه الفتنة ستؤدي إلى ماذا؟ إلى سفك دماء المسلمين إلى تشتيت المسلمين وتفريقهم إلى إضعاف شوكتهم وعندها ستكون بلاد المسلمين لقمة سائغة في أفواه الكفرة انظروا الآن إلى الواقع الذي نعيش بدأ التهيج والتهويل في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا إنكار علني أدى إلى وقوع الثورات التي ترونها هل جن المسلمون من وراء هذه الثورات خيراً؟ حتى البلاد التي شبه استقرت ذهب حاكم وجاء حاكم إما مثله أو أسر. عذاك عن الخسائر التي حصلت من دماء وأموال وتشتت وتفرق وتسلط الكفار على بلاد المسلمين بزيادة، أنهم صاروا بحاجته بالأمر. انظروا إلى سوريا، تقول لسوريا حاكمها كافر، نعم حاكمها كافر، لكن كان ماذا بعد الخروج عليه؟ يوجد حاكم كافر في بلاد المسلمين، ويوجد حاكم مسلم. نصيري رافضي عالماني مصري، لكن كان ماذا بعد الخروج عليه؟ هذا الذي يهمله. وينجد الحكام مسلمون؟ الحاكم المسلم لا يجوز الخروج عليه، لأن نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك. إلا أن تروا كفرًا بوحًا، ثم إذا رأيت كفرًا بوحًا، كان يكون الحاكم مصريًا أو نصيريًا أو رافضيًا. ما شاء هل نخرج عليها؟ قد رأيتم صورة من صور الخروج على الحاكم الكافر في سوريا مع عدم وجود القدرة أدى ذلك إلى تدمير بلاد المسلمين اقتصاب قتل تشتط وتفرق واختلاف استذلال من قبل العصابات الفاسدة الفاسقة في السرقة والنهب والقتل ومع هذا كله تمكين جميع جيوش العالم الذي يريد أن يتدخل يتفضل ودخلوا الرافضة تجدوها المصيرية تجدوها الأمريكان الروس الأوروبيون كلهم موجودون في سوريا ويلعبون في كل مرة يصدر لك جماعة أنهم موجودون هناك في سوريا. طيب ما الذي أوصل بذادة المسلمين حتى صار جحيمًا لا ي يد... لا تسكن؟ ما الذي أدى بها إلى هذا؟ أليس مخالفة كلام كنّا من الإسلام ونصحهم؟ أليس الذي أدى إلى هذا مجاراة رؤساء أهل بدعة والضلال والمشي خلفهم؟ لا يريدون لكم نصحاً. ها هم الآن في بيوتهم وبين أبنائهم. سالمين ظالمين ومتى استقرت الأمور وصار لهم مجال أن يتدخلوا سيرجعوا الذي مات مات الحقب راح ثم يأتونهم هكذا يتعاملون مع الناس. إياكم والعواطف العاطفة مع الجهل إذا اجتمعا كوناه حطبا للفتن فلا تكن كذلك هؤلاء الشباب التذر الذين تأخذهم العاطفة الدينية مع الجهل يتلاعب بهم الحزبين ورؤوس أهل البيدان حتى إنا رجلا يخرج ويقول لهم ورين الأخكم بالشريعة الإسلامية كما يقال عندنا لما تعرف طرعت أبوه من وين لا تعرف له أصلا ولا من أين هو ولا هو ما هي عقيدته ما هو منهجه مع من يعمل لا تعرف شيء عن هذا فينكبون عليه فلك يريد أن يقيم الدولة الإسلامية وإن دولة إسلامية يريد أن يقيمها شخص لا تعرف ما عنه شيء بل كثير من قياداته هم من حزب البعث أساسا ما أدراني أنهم تابوا بالفعل أم لم يتوب حزب البعث الذي لا يريد بالإسلام خيرا حزب البعث الذي كان يذبح المسلم لأجل أنه مسلم فقط حزب البعث الذي يقول صاحبه وشاعره البعث ربي ولا رب لي سواه كيف تأمنون على دينكم مع أناس هؤلاء الله أعلم بتوبته واستقامته تحدث عن الدواش ومن كان على شكلته الكلام يقول وارجع إلى ما أجاب به الشيخ صالح فهو مفيد أيضا والله أعلم نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل أكثر من هذا